ولقد أخذ الله ميثا قبل إسرائيل وابعتنا منه متني عشر نقيبا ولقد أخذوا وقال الله إني معك وقال الله إني معك لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم الله قوم بن حسن لين اقم قومك ودعوا ابي تروا الزكاه وانا انتم تدرسون وانكم واقموا يُومَ نَخْضُضُ حَسَنًا لَا كَفْتِرٌ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا يُدْخِلَنَّكُمْ خَافِرٌ يُومَ نَخْضُضُ حَسَنًا لَا كَفْتِرٌ قال اودسنكم جنات تنتير من تحتها الانهار قال ومن كفل بعد ذلك منكم فقرض لا سواء السبيل سواء السبيل